على سرر موضونة متكين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب واباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال لؤلع المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوة ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في سدر من مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن 124. فجعلناهن إن شاء فجعلناهن أذكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين 125. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وظل من يحنوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أيذا متنا وكنا ترابا وعظاما وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ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 ولقد علمتم نشأت الأولا فلو لا تذكرون أفرأيت ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشأ ولجعلناه حطاما فضلتم تفكهون إن لم بل نحن محرومون اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ حَمِيًّا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ثم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيما انه لقران كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزل من رب العالمين 121. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 122. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأن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 وَأَمَّا إِنَّكَ مِنَ الْأَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ الْأَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِنَّكَ مِنَ الْمُكَذِّبِ الظَّالِمِ فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ